عن التوابع النعت، واخذنا تعريفه واخذنا كذلك ايضا تقسيمه من التعريف انه الى مشتق وجامد وان المشتق هو الذي دل على المعنى او دل على حدث صاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه. والجامد هو الذي يفيد من المعنى ما يفيد المشتق وتضمن معنى الفعل دون الحروب وأخذنا أمثلة لهذا وهذا وذكرنا من الجامد خمسة أشياء وهي اسم الإشارة الموصول وكذلك أيضا اسم النسب والجملة وأيضا وذو نتيب معنى صح وهكذا أخذنا فائدة النعت أن النعت يؤتى به لقرض التخصيص وهو تقليل الاشتراف المعنوي الحاصل في النكرات تضييق عدد ما تشتمل عليه النكرة مرت برجل شجاع مرت برجل كاتب صالح فهذا فيه تضييق عدد ما تشتمله النكرة وتقليل الاشتراك فيها في المعنوي إن رجل يشترك فيه جميع الذكور قد جاء البانغين طيب وأيضا من فائده التوضيح وهو بمعنى توضيح المعرفة ورفع الاشتراك الحاصل فيها الواقع على سبيل الاتفاق فيأتي الصفة بعد المعرفة فتفيد التوضيح جاء زيد العالم جاء زيد الفاسد خرج غير الفاسد وغير العالم فإذا جاء زيد الفاسق خرج غير الفاسق ما أن الجائه هو الفاسق وهناك زيود آخرون غير موصوفين بهذه السفة فاستفدنا من هذه السفة التوضيح ومعنى التوضيح هو ما سمعته رفع الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي للمعنوي رفع الاشتراك اللفظي الحاصل أو الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق حصل اتفاقنا أن هذا سمى زيدا وهذا سمى زيدا إلى آخر ذلك فعندنا ثلاثة أربعة من سمى به زيد اتفقت التسمية فهؤلاء نحتاج بيانهم وفصل هذا عن هذا تمييز هذا عن هذا فتمييز كل واحد من الآخر يكون بنعته فإذا النعت بعد النكرات التخصيص يفيد التخصيص وبعد المعارف يفيد التوضيح وهكذا من فوائده المدح بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله لو نفضل جلاله لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى يسمى به الذات المقدسة التي قال عنها واجبة الوجود فلا يحتاج إلى توضيح بسم الله يحتاج إلى توضيح النعت بعده إنما هو للمدح بسم الله الرحمن الرحيم يحتاج إلى توضيح فهو للمدح وهكذا أيضا معانيه ومن أغراض التي يأتي لها النعت الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان معلوم الشيطان معلوم فلا يحتاج إلى توضيح وهو واضح ومعلوم عند الناس وعند المستمع فالنعت بعد قولك من الشيطان يكون للذم الرجيم من الشيطان الرجيم فهو للذم وليس للتوضيح وهكذا يكون للترحم اللهم رحم عبدك المسكين هذا ترحم اللهم ارحم عبدك المسكين أو توكيد تلك عشرة كاملة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فهذا التوكيد لا تتخذ إلى اثنين هذا نعك يفيد التوكيد فلا يفيد تخصيصا ولا توضيحا وإنما يفيد التوكيد تلك عشرة معلوم أنها عشرة ما يتسع وقوله كاملة هذا للتوكيد أيد هذا العدد لم يخرج عن العشرة توكيد هذا الأمر. وهكذا فإذا نفخ في الصور نفخة معلومة واحدة. فلما قال واحدة علم أن هذا النعك في أبيه لتوكيد هذا الأمر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا تتخذ إلهين معلوم أنه مثلان أن يعني اتخاذ إلهين إنما هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فقوله بعد ذلك اثنين هذا نعت يفيد التوكيد هذا حاصل ما تقدم مما يتعلق بالنعت وأما بالنسبة لحكمه فقد تقدمت الإشارة إليه وأنه تابع للمنعوت في رفعه ونصمه وخفضه وتعريفه وتنكيره هذا حكم النعت أنه تابع لمنعوته فالرفع جاء زيد الفاضل وفي النصب رأيت زيدان الفاضل وفي الخفض مرت زيدان الفاضل وفي التعريف والتنكير تعريف كهذا المثال والتنكير جاء رجل فاضل رأيت رجلا فاضلا مررت برجل فاضل فهو تابعنا إعرابا تعريفا وتنكيرا أي في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة وواحد من أوجه التعريف والتنكير وأما بالنسبة لي تقسيمه الآخر فهو ينقسم لقسمين أيضا نعت حقيقي ونعت سببي ينقسم إلى حقيقي وإلى سببي كما تقدم معكم في الآن الجرومية شرح التحفى فهو على قسمين: حقيقي وسببي والحقيقي ضابطه عندهم هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعود ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعود جاء زيد الفاضل جاء زيد الضارف العالم فهذا نعت, سببي نعت حقيقي يقال له وهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعود جاء زيد الضارب هو سيكون العالم هو القائم هو النائم هو الشارب سيكون ضمير هو جاء زيد الضارب فهذا يقال له نعت سببي لا حقيقي لأن نعت حقيقي لا سببي قال له نعت حقيقي لا سببي لأن ضابط النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترًا يعودًا منعود. فإذا قلت جاء زيد الفاضل، فهذا يقال له حقيقي، لأن فيه ضمير مستتر يعود منعود. وهكذا أيضًا إذا قلت جاء زيد الضارب أخاه، جاء زيد الضارب أخاه، هذا السبب، لأنه رفع ضمير مستتر يعود إلى المنعوت الضارب هو وأخاه مفعول به وأخاه مفعول به الضارب هو هذا سبب هذا حقيقي لا زال في حيز الحقيقي جاء زيد الضارب أخاه هذا لا في حيز الحقيقي لأن الحقيقية ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت وهذا فذلك وأخاه مفعل به الثاني وهو الحقيقي ما رفع اسما ظاهرا متصرا بضمير يعود إلى المنعوت هذا يقرأ له السببي السبب الثاني السببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود للمنعود، فهذا يسمى بالسببي، مثل قولك جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد القائمة أمه، هذا ما يقال له حقيقي، وإنما يقال له سببي. لأنه رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعود هذا يسمى بالنعت السببي فإذا رأيت النعت رفع اسما ظاهرا ومتصل بضمير يعود المنعود هذا من باب السببي لا من باب الحقيقي جاء زيد ضارب أبوه جاء زيد ضاربة أمه فهذا يسمى بالسببي. السببي والفرق بينهما من حيث المعنى هذا من حيث العمل من حيث المعنى أن السببي يجري على ما قبله في اللفظ فقط يجري على ما قبله في اللفظ وأما في المعنى فهو لما بعده في المعنى فهو لما بعده فالسبب لما قبله لفظا لا معنى السبب لما قبله لفظا أي المنعود لفظا فقط وأما في المعنى فهو الذي بعده جاء زيد الضارب أبوه، فالضارب إنما هو صفة زيد في اللقب وإلا صاحب الضرب هو الأب ما هو زيد صاحب الضرب الذي فعل الضرب ومتصب الضرب هو الأب وليس بزيد، فهذا يسمى بالسببين الذي يجري على المنعوت لفظاً لا معنى يجري على المنعوت لفظاً لا معنى أما في المعنى فهو لما بعده أما في المعنى وفي الحقيقة هو صفة لما بعده ولكنه في اللقب جار على ما قبله. جاء زيد المضارب أبوه من الظارب لانه من الذي متصف الضرب? زيد ولا الاب جاء زيد الظارب أبوه من هو الضارب? الاب فهذا الشيء سمى سما بالسبب لأنه جرى على ما قبله في اللفظ فقط فهو تابع لما قبله جاء زيد الظارب أبوه جاء زيد الظارب او رايت زيدا الظاربه ابوه مررت من زيد أبوه فهو جال على ما قبله لفظا فقط وأما في المعنى فهو기�ерх لما؟, لما بعده في المعنى فهو نعت لما بعده طيب وأما الحقيقي فهو جار على ما قبله لفظا ومعنى جار على ما قبله لفظا ومعنى جاء زيد الضارب رأيت زيد الضارب ومررت بزيد الضارب فهو لما قبله في اللفظ وأيضا في المعنى صاحب الصفة هو زيد لفظا ومعنى هو صاحب الصفة وأما السببي فصاحب الصفة في المعنى هو ما بعد المرفوع به المرفوع بهذا به النعت وصاحب الصفة وفي اللفظ يكون تابع لما قبله تابع لما قبله وإنما تابع لما قبله لأنه نعت سببي فهذا يسمى بالسبب لا بالحقيقي فهو ليس بحقيقي لما قبله وإنما هو من حيث السببية فقط للطاق والتعلق لما كان زيد هذا المنعوت المتقدم له تعلق مما قبله جرى النعت عليه لفظا جرى النعت عليه بسبب الارتباط بينهم الأبوة البنوة الأخوة الأموة إلى أموما الأمومة إلى آخر ذلك فلما كان بينهم هذا صح أن يتعلق به من حيث اللفظ لما كان بينهم الارتباط السببيه الارتباط صح أن يتعلق به من حيث اللفظ وأما من حيث المعنى فهو تابع لما قبله أو جان على ما قبله فهذا تقسيم النعت ينقسم إلى قسمين سببي وحقيقي والفرق بينهما من حيث العمل أن السببي يرفع اسما ظاهرا مبتصلا بضميل عدل المنعود والحقيقي يرفع ضميرا مستفيا مبتصلا بضميل عدل المنعود والفرق بينهما من حيث الجريان من حيث المعنى أن السببي تابع لما قبله في اللفظ فقط وأما في المعنى فهو تابع لما بعد تابع لما بعد لمرفوعه للمرفوع به فالسبب جار على ما قبله لفظا لا معنى والحقيقي جار على ما قبله لفظا هو أي صاحبه ما قبله باللفظ في المعنى هذا خلاص ما يتعلق في النعث ننتقل غيره طيب في النوع الثاني من التوابع عطف البيان وتعريفه هو تابع جامد غير مؤول بوضح لمتبوعه المعارف مخصص له بالنكرات هذه حقيقة عطف البيان تابع جامد غير مؤول خلاف النعت الجامد فإنه مؤول ولشالة تستعمل نعتا جامدة وتؤول بالمشتقة معلومة ذكرنا خمسة منها وأما عطف البيان وهو تابع جامد غير مؤول، موضح لمتوعه في المعارف يشترك مع النعت في هذا، موضح لمتوعه في المعارف مخصص له في النكرات، يشترك مع النعت في التبعية، ويشترك مع النعت في التوضيح والتخصيص، توضيح وفي التخت وهو موضح لما قبله في المعارف مخصص له في النكرات، لكنه جامد ولا يؤول البتتاء جامد لا يؤول البته هذا هو الفرق بينه وبين النعت وأما من حيث الإفادة فهو يفيد ما يفيده النعت من التوضيح والتخصيص هذه حقيقة عطل البيان تابع جامد غير مؤول موضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات مثال التوضيح المعارف جاء زيد أبوك جاء زيد أبوك فزيد كثير لو قد جاء زيد رب ما يظن شخص أنه أبو فلان أو أبو الآخر يظن أنه أبو فلان أو أبو الآخر ويريد أن يخبره أنه أبوه نفسه يريد أن يخبره أنه أبوه الذي جاء فقال له جاء زيد أبوك ما تزيد أبوك ما تزيد أبوك لو قال ما تزيد رب ما هذا المفاق ما يدري منه زيد لمات هذا يمكن واحد آخر فلما قال له ما تزيد أبوك إيش سفدن من أبوك البيان أن الذي مات هو والدك وليس غيره واضح وليس غيره فيكون هذا أفاد هنا التوضيح لأن عطف بيان بعد المعرفة يفيد التوضيح وبعد النكر يفيد التخصيص هذه فائدته وكل مثال أعرف فيه عطف بيان يجوز أن يعرب بدل يجوز أن يعرب بدل والقاعدة عندهم كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان. كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان مثل سأتي معكم تقسيم البدل إلى أربعة أقسام بدل كل بدل بعض بدل اجتمال إلى آخر بدل إضراب يسمى بغلط هذا غلط هذه سأتقاسي من أربعة فكل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان هذه قاعدة عندهم استثنوا بعض النسائل وبعضهم ما يستثنوا شيئا كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان جاء زيد أبوك هذا يجوز أن يعرب بدل أيضا كذلك يجوز أن يعرب عطف بيان كل أمزلت بدل كل من كل تصلح أن تعرب عطف بيان كل مسائل وبعضهم يقول من ستني شيئا هذا بالنسبة ما يفيده من الفائدة الأولى أنه يفيد التوضيح وذلك بعد المعارف إذا جاء بعد معرفة أفاده التوضيح طيب وبعد النكرات يفيد التخصيص كقولك من ماء أو قول تعالى من ماء صديد من ماء صديد المياه كثيرة فلما قال صديد عرفنا أنه من القيح هذا قيح من ماء صديد فالصديد ما يصلح أن يكون نعت لأنه جامد ولا يؤول بالمشتق لا يؤول بالمشتق وعطف بيان حقيقة هذه تابع جامد غير مؤول فصديد اسم من الأسماء الجامدة وليس بالصفة لا تقول هو على فعيل صفة لا ما نقول على فعيل صفة فصديد هذا اسم للماء الذي على الهيئة المعلومة القيح فهذا عطف بيان مخصص للنكرة هذا عطف بيان أفاد التخصيص لأنه وقع بعد نكرة ومثل ذلك هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد فحديد عطف بيان لو قلت هذا خاتم وما قلت حديد محتمل أنه من الحديد ومن غير الحديد لأن الخاتم تصاغ من الحديد ومن الذهب ومن الفضة ومن غيرها من أنواع التي تصاغ منها الخواتيم فإذا قلت هذا خاتم محتمل أنه من حديد ومن غيره فلما قلت حديد هذا عطف بيان هذا يسمى بعطف بيان لأنه بين ما قبله هذا باب ساج والساج نوع من الخشب الجميل عندهم هذه عمامه حرير عمامه حرير عرفنا أن عمامه من سوجة من الحرير وما هو صفة هذا انتبه هذه أسماء جامد الحرير اسم الأسماء ما صفة فهذا كلهم باب عطف البيان هذا خاتم حديد هذا باب ساج هذا ثوب حرير هذا ثوب حرير ويجوز بها الإضافة هذا خاتم حديد هذا باب ساج هذا ثوب حرير يجوز لكن لو فصلناه وجعلناه تابعا إذا جعلته تابعا يكون بدل يكونوا بيان ويفصلح نعرف بذلك ما تقدم معه إذا جعلته تابعا يكون إعرابه عطف بيان أما إذا أضفتها أصواء من هذا الباب يكون مضاف مضاف إليه لكن لو قدت هذا باب ساجن هذا خاتم حديد هذا ثوب حرير هذا كلهم باب عقف البيان لأنه كما ترى وقع بعد نكرة فأفاد التوضيح ومن عقف البيان قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة الزيتون بيان للشجرة عرفنا أن الشجرة هذه التي يوقد منها هي الشجرة الزيتون وليس شجرة غير الزيتون فهذا يسمى بعطف بيان زيتونة عطف بيان للشجرة واما مباركة هذه الصفة يوقد من شجرة مباركة هذه الصفة مشتق لكن قول الزيتونة عرفنا أن الشجرة هذا لك نخل او الرمان كيف عرفنا أن الزيتون بالبيان هذا اللي حصل من شجرة مباركة زيتونه. قوله زيتونة هذا قول تعالى زيتونة هذا عطف بيان لنعرف به المتقدم أن الشجرة هذه شجرة الزيتون وليست غيرها هذا حقيقة عطف البيان. تابع جامد غير مؤول يفيد التوضيح بعد المعرفة والتخصيص بعد النكراه. وهذا هو الصحيح أنه كما يقع بعد المعرف يقع بعد النكراه. يقع بعد المعارف يقع بعد النكرات ومنهم من رأى أنه لا يقع بعد النكرات وهذا غير صحيح أدل هذه تدل على وقوعه بعد النكرات التي ذكرناها من القرآن مع الأمثل التي أيضا أشرني إليها هذه حقيقتها طيب التوقيد من التوابع التوقيد التي أشار إليه رحمه الله وهو ضربان التوكيد ضربان لفظي ومعنوي لأننا ما نستطيع أن نأتي له بتعليف لابد من التقسيم أولا ثم يعرف كل قسم ثم يعرف كل قسم من هذه الأقسام التي تذكر، فالتوكيد ضربان أي نوعان لفظي ومعنوي فاللفظي هو إعادة اللفظ بعينه إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه كما يقول بعضهم إلا بعينه في تشمل حتى المرادف إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه سواء كان اسما جامدا أو سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد هذا إعادة للأفض بعينه كما ترى جاء زيد زيد هذا توكيد الأفضل يسمى أو فعلا تعيد الفعل نفسه بعينه جاء جاء زيد أو حرفا نعم نعم جاء زيد نعم نعم جاء زيد هذا توكيد لفظي وهو إعادة اللفظ بعينه المتقدم يكون من باب التوكيد كما قال الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا الشاهد لا لا فلا الأولى حرف جواب والثانية توكيد، توكيد، نعم نعم نعم الأولى حرب جواب والثانية توكيد لها، طيب، وهذا كان في الجمل أيضا كذلك يقع أو كان جملة فيقع أيضا في الجمل، ومن ذلك ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا هذا توكيد في الجملة. فهذا حاصل التوكيد النفسي والنوع الأول من نوع التوكيد الضرب الأول من ضروب التوكيد وهو إعادة اللفظ بعينه ويقع في الأسماء جاء زيد زيد وفي الحروف نعم نعم جاء زيد وفي الجمل أيضا كذاك في الأفعال جاء جاء زيد جاء جاء زيد وفي الجمل ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا فالجملة الثانية ما اعرابه توكيد الجملة الأولى فعل وفعل وفعل وفعل والجملة الثانية فعل وفعل وفعل وهي توكيد ليش من الجملة الأولى لأن قولك ضربت زيدا عرفنا أنك ضربت زيدا وزيدا مضروب لك لكن أردت توكيد هذا الأمر فقلت ضربت زيدا ضربت زيدا أو أردت توكيد الجواب نعم نعم جاء زيد نعم نعم جاء زيد لاغز أن قريشا لاغز أن قريشا لاغز أن قريشا قالها ثلاثا الثانية والثانية إيش سمى هذه توكيد سمى توكيد فما زال يكررها حتى قلنا ليت الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. الزور هذا ما بعد إيش توكيد قول الزور هو الأول مستثنى والذي أشار إليه نب عليه ثم أكد هذا الأمر لأنه أمر عظيم قال ألا قول الزور ألا وقول الزور ما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت واختلف هل يقع في أكثر من ثلاث مرات يكرر الشخص التوقيد اللفظي أكثر من ثلاث مرات فأكثرهم على أنه ليسد على ثلاث مرات لكن هذا الحديث في إن شاء الله ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكرره يدل على أنه كرر أكثر من ثلاث مرات. في إشارة وقد ذهب إليه بعض النحاة أنك لا بأس أن تعيد التوكيد أكثر من ثلاث مرات ومنهم من قال توكل في التوكيد لفظي عند الثلاث فقط تقول جاء جاء جاء زيد جاء جاء جاء زيد تقف عند الثلاث ولا تزيد على الثلاث ومنهم من قال لا بأس بالزيادة على الثلاث ما في مانع أن التوكيد لفظي يقع في أكثر من ثلاث وظن هذا للرضي يرى أنه يقع في أكثر من ثلاث أو بأكثر من ثلاث مرات والمشهور هو هذا أنك تزيد على أكثر من ثلاث مرات في التوكيد اللفظي تكرر التوكيد اللفظي النور الثاني التوكيد المعلومين وتعيبه هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر هذا تعريفه التابع الرافع احتمال ارادة خيط الظاهر. مثلا لو قلت مثلا. جاء الامير. ثم اكتب انه جاء الامير على الحقيقة هذا هو الاصر. وانه جاء امر الامير. ووجاء رسول الامير. او جاء Jätetään niin, että se كل الجنورة العربية بالأصر هي الحقيقة كيف جاء الأمير نسلو. هل بقي إحتمال مدفع لا فإذا هو الزافع احتمال إرادة غير الله كيف المعنوي هو الزافع احتمال إرادة غير الظاهر لما تقلتم خلاصة تبقى احتمال إرادة غير الله فبقي أن والبعض المخصوذ هو الواحد وكذلك كتبوا جاء القوم جاء القوم هذا مختلف انك قلت بالبعض البعض أي جاء بعض القوم لان هذا الصور بالسلم من اللغة يستطيعون الكل ويستطيعون البعض كما قال الله يقول الذين الناس ان الناس قد يبعون لكم والناس الأول والناس الثاني الناس الأول مقصوص به رقب عبد الله على قوم ومنهم من قاعد المقصود به مجد الأجل مسعود مسعود من يا أخوان واحد أو مسعود ابن كلا واحد شاهدهم أنه أطلق الكل وأراد إيش البعض أن يستطيع الذين ظالمهم هل كل الناس لا عبد الله قيد قالوا طوم هذا الشيء أو هذا الرجل قال لهم هذا يحيي فهذا لما تقول جاء القوم مختبت انه جاء كلهم وانه جاء بعضه بعض القوم إذا قد جاء القوم كلهم هل بقية ارادة غير الظاهر لها معنى ؟ وخصوص لا معنا خلاص لأن التوكيد من باللغة العرب يرفع لنا ارادة غير الظاهر فلما تقول الظاهر مجتمس أن المقصود غير الظاهر غير المقصود بعض ولما تأتي للتوكيد يرتبع هذا الذي هو الله فوالله عليك الترويين من أفضل عروه المتداول هذا الرجل اذن ليكن منا من يعترف أنه من الجماعات الله يرضى أنا لا أنسى ولا أنسى أن الناس طبيعي ان تطلق كل هذا الضع الذين إن الناس هل كل الناس يمعون منهم فأصلكوا أن الناس يجمعون لا بعض الناس يجمعون ومن؟ ومن معهم يجمعون لتبيعهم الصلاة والسلام فشاهدنا أنه قد يضع الكل يراضي البعض فلما تغيب جلقهم هذا مكتمل أنه جاء كل الغرب وأنه جاء بعضهم الضوء فلما تأجي ضده ويدي يراضي الظاهر فإذا جاء القول كلهم ليس المنصد ضع مخلومة جميع القول كلهم أتوا لم يتكلم أحد منهم طيب هذا هو تعريف القيد المعنوي والتابع الراجع يراجع الله وعلا إن شاء الله جاء الأمير نفسه يقضل كلهم سجد الملائكة كلهم كلهم اجمعون, كل أجمعون سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام بأمر الله جمد جمد. لم يتغلب ملك بن رئيس عن السجون لآدم عليه السلام هذا هو أن عرف سجد الملائكة كلهم أجعوه كدوه وكيده طيب فمال نسبة لألفاظه هي معلومة محصورة ألفاظ هذه المعلومين معلومة محصورة وهي سبع سفاقة أبل وشان النفس الأوضح والعين وكدا وكدا. وكل مجميع وعامل النفس العين وفي عينته وكل مجميع وعامل سبع فقار وأن المصدى للنفس العين في أخذ به القرى كما هو معلوم جاء الزيت نفسه جاء الزيت عينه المقصد بالعين التاب لا العين هذه الباصرة المقصدات نتجون الذنين ونستطيعون نفس الداخل جاء زين عينه عذاته جاء زين النفسه إذا النفس العين أردت أن تجمع بينه وقدرت النفس ثم أتيت بالعين فقلت جاء زين النفسه عينه جاء النفس النفسه عينه وأنا كلا وكلا فلو أكلبهن أكل المذنى أكلبهن المذنى فبقوا جاء زينان كلاهما جاءت زيدان كلاهما جاءت هندان كلاهما رأيت زيدين كليهما رأيت هندين كليهما يعدد بينهما أنهم كلا المدرجا وكلا منهم فأما كل فيعدد بين اللغتين المفرد الجمل غل جاءت قديمة كلها جاء ليش كله المفرد معه اللقب اللقب معنا جمل متى جاء ليش كله جاء فريق كله هذا كتاب المفرد الجمل اللقب ويكتب معه جاء القوم كلهم جاء القوم كلهم وكذا بيان الجمل والله جميع ونالغم فنعيض للفام لتنأكل مجمع جميع وعام عام يجمع فيقال جارون كلهم أجمعون وجمعون أجمعين كل إذا قلنا التوين فيقال كلهم أجمعون فصدق الولاء كلهم أجمعون زيادة التوين إلى الجانين. طيب. فإذا له كل يدفع له بأن معه يدفع تقول بأن جميع شيء كله أجمع لأن ليس كل أجمع ولكن تأتي بعده بعين جاء الأرض كله أجمع جاء كله أجمع فلا كل إذا رأيت إذا رددت لك أن تأتي بعده بأجمع ولكن تأتي بعده بعين تقول جاء المثل كله أجمع جاء الأرض كله أجمع ومحاضرة بل نهايه امورنا أنه يكتب بعد دين مع النسوة يا النساء كلهن يجي يا الى الله كلنا هذا شاء الله يكفي للنسخه هذا يكفي ل كتابه الفشار يكفي في بيان التوكيد نعيده باقوى ما تقدم التوكيد على اسمه التوكيد توكيد حث التوكيد المخطيب هو إعادة بعينه أو بمراكبه والمعنوي هو الرابع لإجتمال إرادة غير الظاهر وأنخاضه سر وهي النفس العين وكل وكل ذا وكل وأجمع وجميع وعامر كل جميع وعامر وأجمع لفتات بها بعد كل الأرض التغوية أتيت بأجمع أو بأجمعين أتيت بجمع عند النساء تقول جاءت النساء كلهن جمعين جاءت النساء كلهم جمعين مع المغذرة تقول تأتي بأجمع أو بأجمعين مثل هذا وهذا فهذا درسنا الثلاثة تبزنه مؤسسة المقتصر إن شاء الله وفيد